واتقوا الله ان الله سميع عليم هذه السوره تسمى سوره الحجرات والمراد بالحجرات منازل النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها نساء إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله كانوا إذا أتوا قالوا للرسول نشهد إنك لرسول الله ولم يطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك تفسير حزب المفصل والضحاء والليل إذا سجى قسمان عظيمان من الله جل وعلا والجواب جواب القسم ما ودعك ربك في ما ودعك ربك إلا قول إبراهيم لأبيه اذا كان إبراهيم لا يتابع على خطأ فكيف يتابع غيره على الخطأ ويقال هذا قول فلان وهذا مذهب فلان وهذا لا ما في قول فلان ولا مذهب فلان ما فيه الله الوحي المنزع وهذا آخر تفسير حزب المفصل. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هل يجوز شراء بيت لم يبنى بعد وإعطاء عرقه إذا حضرت حراج سوق التمور واشتريت مما يحرج عليه ثم أردت أن أبيعه فهل يلزمني نقله من مكانه؟ في دولتنا يوجد أحزاب وانتخابات فهل يجوز لنا أن نشارك لأجل اختيار الأفلح والأخف ضررا على ديني؟ يسكن معي أخي في البيت وهو تارك للصلاة وقد نصحته عدة مرات فهل أنا محاسب عند الله عز وجل يوم القيامة لترك اخي هل يجوز لي أن أصلي خلف من عنده بدعة مكثره مع العلم أنه لا يوجد غيره في بالدم هل يجوز فليجوز مقابل مادي تسألون أحيانا عن بعض المقالات الباطلة وعن أصحابها فتبينون الحق في ذلك جزاكم الله خيرا لكن بعض المدافعين عن أصحاب تلك المقالات يقولون إن الشيخ صالح لو علم أن هذا القول لخلال لما رد عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تفسير حزب المفصل من سورة الحجرات إلى سورة الناس لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أثابه الله وقد فسره الشيخ في 114 مجلسا واستغرقت ما يزيد على ست سنوات ابتدأها الشيخ يوم الاثنين الثالث عشر من شهر صفر لعام 1427 للهجرة واختتمها يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر ربيع يوم الأول لعام 1433 وكان درسا أسبوعيا ضمن دروس الشيخ التي تقام بعد صلاة المغرب في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز بحي الملز في مدينة الرياض. وقد قمنا بإخراج التفسير مع الأسئلة التي تطرح نهاية كل درس والتي كانت ثرية بموضوعات كثيرة في التفسير وغيره ونشأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ صالحا خير الجزاء على ما قدم وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح فإلى أول الدرس. المجلس الأول وفيه تفسير سورة الحجرات من الآية الأولى إلى الآية الثامنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط اعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.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 أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا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 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه السورة تسمى سورة الحجرات والمراد بالحجرات المراد بالحجرات منازل النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها نساء جمع حجرة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا أول ما بدأ به بناء مسجده الشريف، ولما فرغ منه بنى حوله الحجرات من جهة الجنوب ومن جهة الشرق، وأسكن فيها نساءه رضي الله عنهم. فلما وسع المسجد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة المسلمين وسعوه من جهة الجنوب ومن جهة الغرب ومن جهة الشمال وتركوا جهة الشرق لأن فيها حجرة عائشة لأن جهة الشرق فيها حجره عائشة رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم قد دفن فيها هو وصاحبه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فكانوا لا يوسعون المسجد من الجهة الشرقية وكانت حجره عائشة باقيه على وضعها فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه رضي الله عنهما وأزيلت الحجرات التي جنوب المسجد وبقيت حجرة عائشة فلما جاء وقت الوليد بن عبد الملك لما جاء وقت الوليد بن عبد الملك ووسع المسجد وسعه من جهة الشرق، وأدخل حجرة عائشة فيه أدخل حجرة عائشة فيه من الجهه الشرقيه لا تزال في مكانها محافظة على قبره الشريف قبر صاحبه من الغلو من الغلو فيهما فهو صلى الله عليه وسلم دخن في حجرته التي مات فيها لئلا يحصل الغلو عند قبره لو أبرز ودفن في البقيع مع أصحابه حصل الغلو كما قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك يعني لولا الغلو لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجده فهذه هي الحجرات وهذه السوره سميت بها لانها ذكرت في السوره ذكرت في السوره سميت السوره سوره الحجرات <تصفيق> وفي أولها قال جل وعلا يا أيها الذين امنوا هذا خطاب للمؤمنين لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون الخطاب ولأجل تشريفهم لأجل تشريفهم بذلك ناداهم الله باسم الإيمان تشريفا لهم والإيمان كما تكرر لكم الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهو أخص من الإسلام لأن الدين على ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان كما في حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا هو الإيمان يا أيها الذين امنوا آمنوا لا يعني اتصفوا بالإيمان الصادق اتصفوا بالإيمان الصادق واحيرا وباطنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هذه السوره فيها الادب مع الله والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والادب فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض اما الأدب مع الله ورسوله ففي اول ايه لا تقدم هذا نهي نهي من الله سبحانه وتعالى تقدم مجزوم بلا الناهي واصله تقدمون لانه من الافعال الخمسه التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها لذلك حذفت النون لأجل الجزم لا تقدم بين يدي الله ورسوله ما معنى لا تقدم بين يدي الله ورسوله أي لا تسبق الله ورسوله بحكم من الأحكام تحكمون على الأشياء لأنها حلال و حرام قبل أن ينزل فيها وحي من الله جل وعلا لأن التحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى فلا يجوز لأحد أن يسبق نزول الوحي. في الأحكام الشرعية ويبدي رأيه بل ينتظر ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء ولم ينزل عليه فيه وحي فإنه ينتظر حتى ينزل عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى فيجب التأدب مع الله جل وعلا ومع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن عندك دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تسكت ولا تتدخل في التحليل والتحريم. إلا على ضوء الكتاب والسنة هذا هو الأدب الذي أدب الله به أهل الإيمان ويروى في سبب نزول الآية أنها نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يولي رجلا على ولاية أشار وراهما، أبو بكر أشار برجل، وعمر أشار برجل، الله جل وعلا قال لا تقدم بين يدي الله ورسوله، يجب التعدب مع الله، التعدب ومن التعدب مع الله التعدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ومع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن التادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم تادب مع سنته وهي الأحاديث الصحيحة الثابته عنه صلى الله عليه وسلم لا تقدم بين يدي الله ورسوله واتقوا الله لما نهاهم عن التقدم بين يدي الله ورسوله قال اتقوا الله والتقوى كلمة جامعة تجمع خصال الخير قد فسرها العلماء بأنها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله هي كلمة جامعة لفعل الأوامر وترك النواهي سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله عز وجل تقي من عذاب الله فهي وقاية يتقي بها العبد عذاب الله وغضب الله سبحانه وتعالى إن الله سميع عليم ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين سميع لأقوالكم عليم لنياتكم ومقاصدكم وفي هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى من التقدم بين يدي الله ورسوله فإن الله سميع يسمع اقوالكم وعليم يعلم نياتكم ومقاصدكم فاتقوه اتقوه سبحانه وتعالى ان الله سميع عليم ويؤخذ من هذا هذين الاسمين إثبات صفتين لله عز وجل إثبات السمع لله وإثبات العلم إثبات العلم لله جل وعلا من صفات كماله سبحانه وتعالى وقال سميع هذه مبالرة عليم مبالرة سميع بمعنى سامع وعليم بمعنى عالم لكن جاء بصيرة المبالغة لأن سمعه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء وعلمه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى خلاف المخلوق فإنه وإن كان يسمع ويعلم إلا أنه لا يسمع كل شيء ولا يعلم كل شيء أما الله جل وعلا فإنه يسمع كل شيء في الأرض وفي السماء ويعلم كل شيء في الأرض وفي السماء ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى ففي هذا أن العبد يتقي ربه يتقي ربه ولا يعمل شيئا أو يقول شيئا أو ينوي شيئاً بقلبه يغضب الله عز وجل فإن الله جل وعلا محيط به محيط به سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يرفع صوته عنده بل يخفض صوته تادبا مع الرسول واجلالا له صلى الله عليه وسلم حيا وميتا حيا في مجالسه صلى الله عليه وسلم ألا يرفع صوته عند سؤال الرسول او الكلام مع الرسول بل, بل يجعل صوته اخفض من صوت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته إذا زار قبره صلى الله عليه وسلم للسلام عليه فإنه لا يسيء الأدب إن حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا فيتأدب عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بصوت منخفض ولا يفعل عند قبره ما نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عنه من الشرك والاستغاية بالرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء الرسول طلب الحوائج منه لأن هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت حينما تفعل هذه الأشياء تكون قد عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه كما, كما تسلم عليه لو كان حياً السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وبصوت منخفض قال العلماء وإن زاد فقال أشهد أنك قد بلغت الرسالة واديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عن أمتك خير ما يجزي نبيا عن أمته فلا بأس بذلك لأن هذا من أوصافه صلى الله عليه وسلم وليس فيه غلو ولو اقتصر على السلام كفى هذا وحصل المقصود حصل المقصود لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول هذا تأكيد إذا خاطبت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تجهر احتراما له صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض بل الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق هو اشرف الخلق هو اعظم الخلق قدرا عند الله سبحانه عند المؤمنين وفي الجهر له بالقول إساءة أدب إساءة أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء في سبب نزول الآية أن جماعة من الأعراب الذين يسكنون البادية وعندهم شيء من الجفا والجهل جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم في داخل حجراته مستريحا فجعلوا يقولون يا محمد اخرج إلينا ويرفعون أصواتهم فأنزل الله هذه هذه الآيات أنزل الله هذه الآيات وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كما قال تعالى في الآية الأخرى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض وهل من باب احترامه وتوقيره صلى الله عليه وسلم والتأدب والتأدب معه حيا وميتا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كواحد منكم بل هو صلى الله عليه وسلم أرفع الخلق قدرا وشرفا ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى وعند عباده المؤمنين ثم قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون حذرهم من أن هذا الفعل يسبب خبوط الأعمال وبطلان الأعمال سوء الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع الصوت عندهم والجهر عليه بالقول يسبب خبوط العمل أي بطلان الحسنات وهذا خطر عظيم فيجب التأدب عند مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا وأن يجهر بالقول وأشد من ذلك إذا طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهاه عنه من الاستغاثة به و. دعائه من دون الله وغير ذلك من من الشرك هذا اشد هذا اشد من الجهر له بالقول ان تحبط اعمالكم اي خشيه ان تحبط اعمالكم اخشوا واحذروا ان تحبط اي تبطل والحبوط معناه البطلان وأصل الحبوط في اللغة الانتفاخ يقال, يقال حبطت الناقه إذا انتفخ بطنها ثم ماتت فالحبوط في اللغة الانتفاخ الذي يترتب عليه الضرر والمراد به هنا بطلان الحسنات والاعمال الصالحه فسوء الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يسبب بطلان الحسنات وهذا خطر عظيم ان تحبط اعماله وانتم لا تشعرون دل على ان الانسان قد يحبط عمله ولا لم يتعمد ولم يدري وانتم لا تشعرون لا تدرون بذلك سبب الجهل الواجب على المسلم أن يتعلم ولا يبقى على جهله فهؤلاء الأعراب وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ثم إنه ذكر ما حصل من الأعراب إن الذين ينادونك يقولون يا محمد اخرج الينا من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون عندهم خفة عقل عندهم خفة عقل وعدم رزانة ولذلك لم يتأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على أن سوء الادب من خفه العقل اكثرهم لا يعقلون ولم يقل لا يعقلون لانهم ليسوا على حد سواء فيهم من يعقل الله جل وعلا لا يظلم احدا ولا يعمم الحكم لا يعمم الحكم ويدخل البريء مع غيره فهو سبحانه الحكم العدل أكثرهم لا يعقلون فدل على أنه لا يجوز التعميم في الأحكام وأن يخص الذين حصل منهم الخطأ ولا يعمم هذا على غيرهم ممن لم يدخل في الخطأ وصح في الحديث أن أن ثابت بن قيس بن شماس الأنصار رضي الله عنه كان جهوري الصوت فلما سمع هذه الآية اختفى في بيته ولم يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل يبكي فسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يحضر فذهب رجل إليه في بيته وجده يبكي فسأله قال أنا رجل يرتفع صوتي إذا تكلمت وأخشى أن يرتفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحبط عملي فاكون من أهل النار فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قال لا هو من اهل الجنه فشهد لهم صلى الله عليه وسلم بالجنه فهو من المشهود لهم بالجنه وقال انك تعيش حميدا وتموت شهيدا وقد استشهد رضي الله عنه في وقعة اليمامة في حرب مسيلمة فوقع ما اخبر به صلى الله عليه وسلم من نهاية حياة هذا الصحابي الجليل بالشهادة في سبيل الله عز وجل فانظروا الى المؤمن المؤمن يكون عنده حساسية حينما يسمع الوعيد إنه يحذر ويحاسب نفسه لئلا لا يقع في هذا الوعيد مع أن قيس رضي الله عنه ثابت مع أن ثابت بن قيس رضي الله عنه لم يقصد رفع الصوت عند الرسول إنما هذا شيء طبيعي هذا شيء طبيعي ولكن من شدة خوفه وحذره خشب رضي الله عنه <تصفيق> <تصفيق> ثم قال جل وعلا ولو أنهم أي الأعراب او الذين ينادونك وراء الحجرات لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ففي هذا تأذيب من الله عز وجل لعباده عندما يستأذنون على الرسول صلى الله عليه وسلم او على عالم من العلماء أو على مسلم من المسلمين أن يستعملوا الأدب عند الاستئذان وأن يصبروا إذا لم يبادر صاحب البيت لإجابتهم والخروج إليهم فإنهم فإنه يصبر فإنه يصبر والاستئذان ثلاث قال صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لكم وإلا فارجع فأنت تصبر تستأذن ثلاث مرات فإن أذن لك وإلا فارجع أما أنك تجلس عند الباب وتضرب الباب بقوة وت فرفع صوتك فهذا من سوء الأدب هذا من سوء الأدب لكن إذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أشد ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم من رفع الصوت والله غفور رحيم بشرهم الله سبحانه وتعالى في انه سيغفر لهم ويرحمهم لئلا يياسوا من رحمه الله وهذا من تلطفه بعباده سبحانه وتعالى وفتح باب, باب الرغبه اليه والامل في رحمته وان الانسان لا يقلق ولو وقع منه شيء فيه مخالفه فانه لا يقنط من رحمه الله عز وجل لا يقنط من رحمه الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله لكن عليهم الاستغفار والتوبه والله غفور رحيم ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذا من الادب مع المسلمين لما ذكر الأدب مع الله ومع رسول الله ذكر الأدب مع المسلمين فيما بينهم يا أيها الذين آمنوا وشف كيف كرر هذا النداء كرره عدة مرات في هذه السورة العظيمة من أجل أهمية ما ذكر الله فيها من الآداب العظيمة ولعجل تشريف المؤمنين بندائهم وتكرار ندائهم في هذه السورة العظيمة إن جاءكم فاسق والفاسق اسم فاعل من فسق الشيء إذا خرج ويقال فسقت يقال فسقت الحبة إذا خرج النبات النبات منها فالفسوق في اللغة هو الخروج من الشيء ففسق عن امر ربه يعني خرج عن طاعة الله عز وجل ومنه سميت الفأرة بالفويسقة لأنها خرجت عن عادة خرجت عن عادة الحشرات في أنها تؤذي في أنها تؤذي فسميت بالفواسقة تصير فاسقة هذا من حيث اللغة قال خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم مع انها الفواسق لسنا مكلفات لكن المراد أننا خرجنا عن العادة في أمثالهن في عدم الأذى فصرنا مؤذيات فخرجنا عن عادة أمثالهن سميت بالفاسقات هذا هو الفسق في اللغة والفاسق عند أهل السنة والجماعة هو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك هذا يسمى فاسقا بمعصيته مؤمناً بإيمانه إن جاءكم فاسق والفسق على نوعين فسق يخرج من المله مثل فسق إبليس لعنه الله والله لا يهدي القوم الفاسقين المراد الفسق الاكبر المخرج من المله وفسق اصغر لا يخرج من المله وهو فسق اصحاب الكبائر التي دون دون الشرك ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هو الخبر النبى هو الخبر سبب نزول الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى قبيلة من المسلمين لجباية زكاتهم أرسل رجلا لجباية زكاه قبيلة من قبائل المسلمين وكان بينه وبين هذه القبيلة عداوة في الجاهلية فخشي أنهم يقتلون إذا قدم عليهم فرجع من الطريق وقال للرسول صلى الله عليه وسلم إنهم منعوا الزكاة إنهم منعوا الزكاة وأبوا أن يدفعوها إلي فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز لهم غزوا ليغزوهم فأنزل الله هذه الآية يبرئ هذه القبيلة ويكذب هذا المخذر ويصفه بالفسق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فأثقون بنبأ أي خبر عن أحد من المسلمين أو عن, عن أحد مطلقا فأنت لا تستعجل بالتصديق إذا كان هذا المخبر ليس ثقة فأنت لا تستعجل ب بالتصديق تثبت ان جاءكم فاسق بنبأ اما لو جاء العدل العدل الصادق فهذا يقبل فالمخبرون على ثلاثه انواع النوع الاول الصادق المعروف بالصدق فهذا يقبل خبره وروايته يقبل خبره وروايته وشهادته النوع الثاني معروف بالكذب معروف بالكذب فهذا لا يقبل خبره لأنه كذب الثالث المشتبه المجهول الذي لا يدرى لا يدرى هل هو صادق أو كاذب فهذا يتوقف فيه حتى يتبين الأمر ولا يستعجل ومن هنا فالعلماء المحدثون لا يقبلون روايه المجهول مجهول الحال لا يقبلون روايه مجهول الحال بينما يقبلون روايه الصادق المتشبث في روايته ويردون خبر الكذاب يردون خبر الكذاب فالامور ثلاثة إما يكون صادقا فيقبل أو كاذبا فيرد أو مشتبها لا يدرى فيتوقف فيه حتى يتبين الأمر على جليته وقد لا يكون هذا المخبر متعمدا للكذب لكنه من طبيعته العجلة من طبيعته العجلة فيخبر وهو لم يتثبت فلهذا حذر الله من قبول مثل هذا ان جاءكم فاسق فدل على أن العجل تقبل روايته خبره بينما يتوقف في رواية الفاسق وكذلك مجهول الحال فاسق او مجهول الحال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اي تثبتوا كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يعني تثبتوا ممن تلاقونهم لا تبادروهم بالقتال حتى تتثبتوا من شانهم اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فالتثبت مطلوب ومن هنا يجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا وفي هذا الزمان التثبت عن الشائعات التي أخلت ب القلوب بين الناس وأوقعة العداوة بين الناس خصوصاً بين طلبة العلم وبين طلبة العلم والمشايخ وبين المشايخ بعضهم مع بعض بسبب الشائعات وأخبار الفساق أو اخبار الذين لا يتثبتون فوقع مفاسد الآن خصوصا بين الشباب وطلبة العلم وهذا أمر لا يجوز يجب التثبت في الأمور وإذا ثبت أن عالما أو طالب علم حصل منه خطأ فلا يشاع خطأه ويذكر في المجالس وإنما يناصح سرا يتصل به ويناصح سرا ويقال له حصل إنك يذكر عنك أو حصل منك كذا وكذا وهذا غلط وهذا كذا ويتبين له هذا هو طريق النصيحة أما التشهير في المجالس وهذا يعتبر من الغيبة وسيأتي في هذه السورة تحذير من الغيبة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لماذا يتبينون أن تصيبوا قوما بجهانه يعني خشية او احذروا ان تصيبوا قوما بجهاله هم يستحقون العقوبه وانتم تهجمون عليهم وتعاقبونهم او تتكلمون فيهم او تحذرون منهم بدون تثبت وبدون رويه يكون هذا من اصابه البريء كن هذا من إصابة البريد أن تصيبوا قوما بجهالة حتى ولو لم تتعمدوا هذا أنتم مخطئون لأنكم لم تتثبتوا لم تتثبتوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذه العاقبة لو أنك مثلا تعجلت وصدقت خبر الفاسق أو المجهول الحال وأوقعت في المخبر عنه ما يكره من الوقيعه في عرضه أو من من عقوبة في بدنه أو غير ذلك ثم تبين أنه بريء ماذا تكون حالك؟ ماذا تكون حالك حينئذ؟ تصبحوا على ما فعلتم نادمين ولا ينفع الندم ما ينفع الندم بعد وقوع ال بعد وقوع المكروه ما ينفع الندم وقد يحصل مفاسد لا يمكن الخروج منها. مهما حاولت فتصبحوا على ما فعلتم نادمين من اصابه البريء ما فعلتم من اصابه البريء نادمين على فعلكم ولو انكم من الاول لو انكم من الاول استدركتم هذا ولم تتعجلوا حتى يتبين لكم الامر لسلمتم من هذه الغائله التي والورطه التي وقعتم فيها هذا تعذيب للمؤمنين تثبت في الاخبار خصوصا إذا فشل الكذب والاهواء والشائعات فالمسلم يكون ثابتا لا يطير مع الشائعات ومع الأقاويل ومع ويتكلم بما لا يتحقق منه كم حصل بسبب هذا من النتائج الوخيمة ثم قال جل وعلا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم الواجب الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثت حادثة فإنه يرجع فيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته يرجع إلى سنته عليه الصلاة والسلام وإلى أهل العلم الذين هم ورثت الأنبياء قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته فاتبعتم الشيطان إلا قليلا وأعلموا أن فيكم رسول الله يعيش بين أظهركم فكان هو المرجع فلماذا تتقدمون عليه ولا ترجعون إليه فلو رجعتم إليه لانتهت المشاكل والرجوع إليه حياً صلى الله عليه وسلم الرجوع إليه في حياته وأما بعد مماته ما الرجوع إلى سنته وإلى أهل العلم الذين هم ورثت النبي صلى الله عليه وسلم فالامور لها مواضع لها مواضع توضع فيها ولا يتدخل فيها كل أحد إنما ترد إلى أصحابها وإلى أهل الرأي والخبرة والعلم والعقل والرزانة في الأمور العامة الأمور العامة التي تهم المسلمين وعلموا ان فيكم رسول الله يعني فعظموه ووقروه واحترموه وارجعوا اليه فيما اشكل عليكم ارجعوا اليه حيا وميتا ارجعوا اليه حيا اذا تغوى بعد وفاته ارجعوا الى سنته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه الوصيه حينما وعظهم موعظه بليغه قالوا كانها موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين فأوصى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أن يرجع إلى سنته وإلى سنة خلفائه الراشدين فيما أشكل وفيما نزل وفيها الهداية وبيان الصواب في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الامر أنتم تتعجلون في الأمور فلو أن الرسول أطاعكم وتمشى معكم لعنتم يعني تعبتم من العنت وهو التعب ولهذا قال جل وعلا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن فلو أن الرسول طاوعهم على أهوائهم وعلى رغباتهم وعلى أفكارهم لحصل التعب للأمة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم أما آراء الناس واجتهادات الناس فإنها عرضة للخطأ والصواب ثم قال جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان زينه في قلوبكم كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ولكن الله حبب إليكم الإيمان المؤمن ما شيء أحب إليه من الإيمان إذا وجد حلاوة الإيمان وخالط الإيمان بشاشة قلبه فليس هناك شيء ألد عنده من الإيمان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا لن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ان يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذر في النار ولهذا إذا خالق الإيمان القلب وجد العبد حلاوة ثبت ولم يرتد عنه ولو قطع ولو عذب ولو خرق ما يرجع عن الإيمان إذا خالق الإيمان بشاشة قلبه إنما يرتد من لم يتمكن الإيمان من قلبه ولم يجد طعم الإيمان هذا هو الذي عرضه للجدة والانتكاس أما الذي وصل الإيمان إلى قلبه وخالط بشاشته فهذا يثبت ثبات الجبال الرواسي ولا تزعزعه الأحداث والمتغيرات والمغريات والتهديدات يثبت على الإيمان مهما كلفه الثمن مهما كلفه الثمن يثبت على الإيمان ولهذا قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان فلا شيء أحب عند المؤمنين من الإيمان وزينه في قلوبكم تجدون حلاوته وزينته في القلوب وبشاشته وكره إليكم الكفر ضد الإيمان كفر الله كرهه إلى المؤمنين ولذلك تركوا الكفر وعادوا أهله وتبرأوا منهم وقاتلوهم ولو كانوا أقرب الناس إليهم وكره إليكم الكفر والفسوق وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان لأن المعاصي على ثلاثة أقسام إما كفر يخرج من الملة وإما فسوق لا يخرج من الملة لكنه يكون ينقص الإيمان مثل الكبائر التي دون الشرك هذه هسو والعصيان سائر المحرمات التي لم تصل إلى حد الكبيرة هذه المعاصي محرمات لم تصل إلى حد الكبيرة الله كرها هذه الأقسام الثلاثة إلى المؤمنين الإيمان الصادق كرها إليهم الكفر ولذلك ثبتوا على إيمانه وكرها إليهم الفسوق، ولذلك لا يقعون في الكبائر من شرب الخمر والزنا والسرقة وإلى آخره. والمع والعصيان، ولذلك لا يخالفونا لا يخالفون المناهي الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بلعهم أن هذا نهى عنه الرسول تجنبوه، ولا يقارفونه ابدا لأنهم يكرهونه. لأنهم يكرهونه، جعل الله في قلوبهم كراهية ذلك وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثم قال أولئك أي المتصفون بهذه الصفات هم الراشدون من الرشد وهو ضد الغي من اتصف بهذه الصفات فهو راشد والرشد وضد الغي قد تبين الرشد من الغي وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي اتخذوه سبيلا اولئك هم الراشدون ثم قال فضلا من الله ونعم هذا الذي حصل لهم انما هو تفضل من الله لا بحولهم ولا بقوتهم وانما الله هو الذي وفقهم لذلك وهذا فيه أن الإنسان لا يغتر بما هو عليه من الدين والعلم والعبادة لا يغتر بذلك ويشكر الله على نعمته وأن هذا فضل من الله عز وجل ثم قال والله عليم حكيم عليم بمن يصلح لهذا الفضل والنعمة حكيم يضع الأمور في مواضعها فلا يضع هذا الفضل والنعمه في من لا يستحقه وإنما يضعه في من يستحقونه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين نعم نعم صلى الله عليه يقول السائل هل من الجهر مع النبي صلى الله عليه وسلم مناداته باسمه فقط كان يقال يا محمد أو يا أبا القاسم أما أن هذا ليس من الجهر وكيف نجمع بينهم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا مثل قولكم عندما قالوا له أنت سيدنا وهل بينهما تعارض الله جل وعلا لم ينادي نبيه باسم هبد وإنما ناداه بالنبوة يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها النبي بينما كان ينادي الأنبياء قبله باسماءهم يا موسى يا آدم يا نوح ينادي الأنبياء باسماءهم أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لم يناديه باسمه تكريما له وتشريفا له وإنما يناديه باسم النبوة والرسالة أما من باب الإخبار فإن الله يذكر اسمه إذا أخبر عنه ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم هذا من باب الإخبار محمد رسول الله والذين معه هذا من باب الإخبار لا من باب النداء فالأدب أن يقال يا رسول الله يا نبي الله ولا يقال يا محمد ولا يقال يا ابن القاسم بل يقال يا نبي الله يا رسول الله نعم. صلى الله عليه وسلم في الوالد يقول السائل هل يدخل في رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت عندما يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول صلى الله عليكم هل يدخل في رفع الصوت المنهي عن رفع الصوت عندما يقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذا من إساءة الأدب مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا سمعت الحديث تصغي له تصغي له لأنه يخاطبك وأنت بحاجة إليه فكيف تنصرف عنه وترفع صوتك فمن الأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تصغي لها تصغي لها حينما تقرأ إلى حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. صلى الله عليه وسلم خالد يقول السائل: استشهد الرافضة بقول الله جل وعلا أكثرهم لا يعقلون أن الله جل وعلا يقصد بها الصحابة فيتنقصون الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك فما هو الرد عليهم؟ الآية مهذة في الصحابة الآية صح في الأحاديث أنها في ناس من حديث إسلام وناشين بالبادية. ناشئين بالباقيه ولم يتعلموا فحصل منهم ما حصل ومعها قال والله غفور رحيم وعدهم بالمغفرة والرحمة نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل سميت أحدهم يقول بجواز صلاة في المسجد الذي فيه قبر ويحتج بأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي في حجرتها التي دفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخي عائشه تصلي في بيتها هذا بيتها وتصلي فيه من قبل وهو بيتها وين تروح تطلع من بيتها هي فيه فيها ساكنه في بيتها ما, ما خرجت عنه يعني لا بغت تصلي تطلع منه اما لو انها ساكنه برا برا الحجره وتجي وتصلي فيها صار هذا هو المحذور اما ان هذا بيتها هي تصلي في بيتها نعم سمعت الوالد يقول السائل ما معنى قول ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير الآيات التي فيها ضرب للامثال يقول هذا مثل ناري وأحيانا يقول هذا مثل مائي ما أخذ من لفظ الآية أخذ من لفظ الآية فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في اول سورة البقرة فقال أو يصف المنافقين أو كصيب من السماء هذا مثل مائي مثلهم كمذل اللي استوقد نارا هذا مثل ناري مثل ناري فهذا مأخوذ من, من الآيات مأخوذ من الآيات أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها هذا مثل مائي ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه هذا مثل ناري نعم. صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل يعتبر تفسير ابن كثير مختصر من تفسير الطبري وما هي أفضل مختصرات لهما ما قال هذا ابن كثير ما قال هذا ما قال إن اختصرته من, من تفسير ابن جرير الطبري وإن كانه يسير على منهجه في أنه يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم باقوال الصحابه ثم بأقوال التابعين لكن هما ذكر أنه اختصره من ابن كثير من ابن جرير وانما ينقل عن ابن جرير وينقل عن كتب التفسير الاخرى فيعتبر ابن جرير من المصادر التي ينقل منها رحمه الله نعم سلام. واخر السؤال ما هو وما هي افضل المختصرات لهما ما نعرف لها مختصرات قديمة، أما المختصرات الجديدة لبن كثير هذه غير متقنة، غير متقنة لأن الذين اختصروها لم يستوعبوا منهج بن كثير وطريقة بن كثير، نعم. صلى عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هو رأي فضيلتكم بقراءة تفسير في ابن جريد قبل حضوري لهذا الدرس؟ اقرأ ما تريد ما عليك حجر تقرأ بن جليل أو تقرأ أي التفاسير تقرأه ما في معنى نعم صلى الله عليه وسلم سبحث الوالد أقول السائل ما هو قولكم في تفسير قول الله تعالى امتحن الله قلوبهم للتقوى نعم اختبرها امتحن يعني اختبر اختبرها الامتحان هو الاختبار نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل وافق السلف الوليد بن عبد الملك في ف... قالوا إن من معنى هذه الآية إن الإنسان لو أحب شيئا فتركه خوفا من الله أحب شيء من المخالفة والشهوة وتمكن منها ولكنه تركها خوفا من الله هذا من الامتحان إنه تمكن من الذي يشتهيه وحصل بين يديه لكنه لما علم أن الله يكرهه إنه تركه هذا من الامتحان امتحان القلوب نعم صلى شاء الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل وافق السلف الوليد بن عبد الملك في إضحال الحجرة في المسجد وما قولكم في من يلمز علماء الحرمين بأنهم يمكنون الشرك ولا ينكرون الصلاة في المسجد النبوي وفيه قبور. قبح الله من قال هذا القول أن يصف المسجد النبوي لأن فيه قبور المسجد النبوي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم وكان فيه قبور للمشركين فنبشها ونقلها ألم يبنى على قبور ولم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد وإنما دفن في حجرة عائشة محافظه عليه من الغلو أما انه جاء الخليفة ورأى أنه يدفله في المسجد هذا تصرف. تصرف من الخليفة ولم يوافق عليه لكن الحمد لله ما زال الله يقيض من يحافظ على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويمنع الغلو فيه يمنع الغلو فيه في مختلف العصور والحمد لله من ولاة المسلمين من يحافظون على القبر ويمنعون الغلو فيه وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل عدم رفع صوت عند العلماء يكون من باب العدم؟ نعم العلماء ورثت الأنبياء فإذا كان يتعدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلتعدب مع ورثته من أهل العلم احتراما للعلم احتراما للعلم الذي هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل من خلال الكتابة في السريعة في الدرس نكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونكتب الاسم فقط بدون الصلاة عليه فهل يجوز هذا؟ لأن اسمه هو يتكرر كثيرا عليه الصلاة والسلام لا ما يكفي هذا إذا ذكرت كتبت اسم الرسول فاكتب صلى الله عليه وسلم هذا ما يعود كبدا هذا ما في عائق نعم صلى لكن يمكن معكسل أنت نعم صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل ما هو رأي فضيلتكم في تفسيري في ظلال القرآن لسيد فضل القرآن سيد قلت ما هو تفسير ظلال القرآن ما هو تفسير القران إنما هو كلام في معنى القرآن أو حول القرآن يشبه التفسير الموضوعي الذي يسمونه التفسير الموضوعي الذي يذكر حول الآيات كلام فأما أنه تفسير يحلل الألفاظ ويستنبط الأحكام و ويورد الروايات كما في كتب التفسير هو ليس كذلك فلنسميه تفسير هو ما سمه تفسير هو نفسه ما سمه تفسير وإنما قال في ظلال القرآن يعني كلام في معنى القرآن مما ظهر له رحمه الله مما ظهر له هو يوافق على شيء ويخالف أشياء نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل ما هي أفضل التفاسير الخالية من الأخطاء التي تنصحون بها؟ تفاسير الخالية من الأخطاء كثيرة ولله الحمد. أعظمها واوسعها تفسير ابن جرير الذي هو إمام المفسرين وكل من جاء بعده أنهم ينقلون منه. ثم تفسير ابن كثير، ثم تفسير البغوي، ثم تفسير. الشيخ ابن سعدي المعاصر ثم تفسير شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنجيتي كل هذه والحمد لله كتب تفسير موثوقه مبنيه على على الأدلة وعلى كلام السلف نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا لا ترفع أصواتك فوق صوت النبي هل يدل على أنه إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فإن مخاطبه يرفع صوته بحيث لا يكون أرفع من صوت النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يرفع صوته من صوت الرسول وإنما يكون أخفض يغضون أصواتهم عند رسول الله فيغض صوته عن صوت الرسول صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجعل السماوات على أسبه يقول هل نثبت لله جل وعلا الأصابع من هذا الحديث؟ وعندك إشكال في هذا؟ نعم اللي ما يثبت الأصابع معناه انه معطل هذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا هذا مذكور في التوراة مذكور في التوراة وجاء اليهودي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن ذلك صدقه الرسول وأعجب بهذا وضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدأت لواجده لأن هذا مما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل إذا نصح صاحب الخطأ ولم يرجع وقد انتشرت أشريطته وكتبه وفيها خطأ وضلال فهل يشهر به ويحذر من خطئه؟ إذا نصحته ولم يقبل فالمسؤولية عليه أن اديت الواجب هو عليه وإذا سألك أحد قال الله تقول بالكتاب الفلاني تقول فيها أخطأ فيها الخطا الفلاني تشخص له الاخطاء التي فيه نعم إذا سألك أحد نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل سمعت واحد الناس وهو يكره البقرة البقرة ولحمها يقول الشرها على الرسول الذي حللها فما حكم كلامه هذا وكيف تصرف معه هذا كلام خطير والعياذ بالله هذا كلام خطير يقتضي الكفر ولكن ربما يكون هذا الرجل جاهلا فيعذر بالجهل أما إن كان متعمدا هذا الكلام فهذا ردة ردة عن الإسلام منهم من يقول الشرح على الرسول اللي قال البقرة عن سبع ظاحي عن سبع ظاحي يعني متنقص البقرة يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إن كان من الجهل فهو خطير جدا وإن كان من التعمد هو كفر وردة عن دين الإسلام نعم صلى الله عليه وسلم أحسن يقول السائل إذا كان هناك عدد من المبشرين بالجنة فعائشة رضي الله تعالى عنها وعكاشف بن محصن وثابت بن قيس وغيرهم فما الذي خصص العشرة المعروفين بالجنة عن غيرهم فيقال العشرة المبشرون بالجنة أي نعم ما خصصه هذا شيخ الإسلام من تيمية في واسطيه يقول نشهد بالجنه لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشره وقيس بن ثابت بن شماس نعم فمن شهد له الرسول يشهد له ولو لم يكن من العشرة يضاف إليهم نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل لكن هؤلاء امتازوا, امتازوا بأن الرسول شهد لهم جميعا في موقف واحد وأيضا كلهم من قريش رضي الله عنهم نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبيلة فعله فسق مخرج من الملة كفسق إبليس؟ مالك شغل في هذا اترك الكلام هذا عافيك الله نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل الله جل وعلا ما سماه فكيف تبي تبحث عن اسمه تبي الله ستر عليه وقال والله غفور رحيم كيف أن تبحث عن هذا؟ نعم صلى الله عليه سمعت الوالد يقول السائل هل اصحاب الطرق الصوفية يقال عنهم مشركين وخارجين عن المله بالرغم من التزامهم باركان الإسلام وهل يجوز الزواج منهم هم كلهم سواء يا اخي كلهم سواء احد عنده كفر وشرك وهو الذي يدعو غير الله ويعتقد في المشايخ انهم ينفعون ويضرون ويدعو الموتى هذا مشرك سواء صوفي أو غير صوفي ومنهم من هو مبتدع منهم من هو مبتدع الذي ليس عنده شرك فالتصوف أثره في ابتداع فهو مبتدع لأن التصوف مبتدع والبدعة تختلف تختلف البدع الحكم عليها والزواج تزوج ممن لم يرتب عن دين الإسلام تزوج ما دام أنه ما عنده ناقض ما عنده ناقض من نواقض الإسلام أنك تتزوج مثلي لأنه مسلم نعم إن شاء عليكم سمعت الوالد يقول السائل رجل أراد أن يتسول في المسجد وأراد أن يشكو حالته للمسلمين فقام الإمام بزجره وستدل بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هل فعله واستدلاله صحيح؟ استدلاله غير صحيح لأن فلا تدعو مع الله أحدا هذا في دعاء العبادة أما أنه يسأل الناس فهذا يحتمل أنه محتاج فيسوق له السؤال ولا يجوز الانكار عليه ويحتمل أنه غير محتاج فإذا علمت أنه غير محتاج فأنكر عليه إذا علمت أنه غير محتاج فأنكر عليه بينك وبينه بعد ما هو أمام الناس تمسكه وتقلبه وتقول أنت أنا عرفت رأي غني ولا ولا يحل السؤال نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله يقول في هذه الآية أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله قل ثم أردف يا عبادي فظاهر الآية أن العباد في السياق مضافون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حد قال هذا إلا القبوريون أما المسلمون فلا يقولون هذا القول هذا ما يقولون الناس عباد للرسول وإنما الرسول عبد عليه قال أنا عبد الله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول الله جل وعلا يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب لما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم فهو عبد فكيف يكون الناس عباد له وهو عبد هذا الكلام باطل وتحريف لكلام الله عز وجل نعم سمعه. يا عبادي هذا لله عز وجل عباد الله جل وعلا نعم. سلام عليكم سماحت الوالد يقول. أمر الله رسوله أن يبلغ عباده الذين أسره على أنفسهم أن لا يقнутوا من رحمته سبحانه وتعالى نعم. سلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل فيما ورد أنه يقال لصاحب القرآن يوم لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورق ورث كما كنت ترث في الدنيا. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يقول هل هذه خاصة لمن مات وهو متقن لحفظ القرآن أم هي عامة لمن حفظ القرآن ولو نسي شيئا منه الله أعلم لكن أنا ما أدري عن سند الحديث هذا لكن حفظ القرآن لا شك أنه نعمة عظيمة وفيه فضل كبير لكن ما هو المقصود الحفظ فقط المقصود الحفظ والفهم و. وال... والعمل بالقرآن حتى يكون من أهل القرآن مجرد الحفظ من غير فهم لمعناه أو الحفظ مع الفهم من غير عمل هذا لا ينفع الإنسان شيئا فإن فيه من يقرؤون القرآن ويطقنونه يقول صلى الله عليه وسلم يقيمونه كإقامة السهم لا يتجاوز حناجرهم لا يتجاوز حناجرهم لا يعملون به وهم الخوارج وأمثالهم والعياب بالله مهن أكثر من قراءتهم للقرآن ولكنهم يخالفونه ولا يعملون به كما أراد الله جل وعلا نعم صلى شاء عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قراءة سورة, سورة بعد فاتحة السنة الرواتب هل هو سنة أم واجب وما حكم قراءة فاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية سواء في الركعتين الأوليين أو من ركعتين الآخرتين قراءه السورة بعد الفاتحة سنة في الفريضة وفي النافلة سنة في الفريضة وفي النافلة أما الفاتحة فإنها من اركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد وأما الماموم فمحل الخلاف خلاف والراجح والله أعلم ما رجحه شيخ الإسلام بن تيمية هو مذهب الإمام مالك أنه في الجهرية يستمع للإمام ولا يقرأ وفي السرية يقرأ يلزمه في رآة الفاتحة في السرية كالظهر والعصر نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز لي أن أقرأ القرآن وأنا نائم أو متكئ أو أقول الأذكار وأنا كذلك الله جل وعلا يقول ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه إذا قضيتم الصلاة فاذكر الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبه وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه فلا مانع أنك تقرأ القرآن ماشياً وجالساً ومضطجعاً وقائماً وقاعداً على أي حال إلا في حالة قضاء الحاج صلى الله عليه وسلم أكثر يقول السائل هل يصح قول بعضهم بأن شركة أهل الشرك في زماننا؟ شد من شرك أهل الجاهلية نعم هذا قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب واستدل على هذا لأن أهل الجاهلية يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فهم يخلصون في حال الشدة لأنهم يعلمون أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله جل وعلا فهم يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء أما أهل هذا الزمان فإنهم إذا اشتد بهم الأمر زاد الشرك عندهم فلا ينادون الله ولا يستغيثون بالله في الشدة وإنما ينادون البدوي وعبد القادر وفلان وفلان يهتفون بأسمائهم أنقذونا أنقذونا هذا واقع ومعروف عنهم حينما يقعون في شدة يا علي يا حسين يا فلان يا علان ولا يقولون يا الله أبدا هذا شيء مشاهد ما قاله الشيخ من عنده وإنما نقله عن شيء مشاهد وواقع نعم عليه عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم دخول المسجد وفيه بدعة قراءة القرآن جماعة بصوت واحد فهل ننتظر حتى تقام الصلاة وندخل أم ندخل والبدعة قائمة لا ما هذه بدعه وصفية ما هي بدعة أساسية قراءة القرآن عبادة وسنة وأما كون صوت واحد هذه بدعه إضافية يسمونها بدعه إضافية فبإمكانك انك تدخل وتصلي وبعد الصلاه تنبههم على هذا بينك وبينهم نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل يصح للإمام أن يقول للمصلين اغلقوا جوالاتكم بعد الاقامه وقبل تكبيره الاحرام ايه نعم لكن اذا صار الامام يقول لهم اغلقوا جوالاتهم ولا من الصف يصوت جواله وهذا وقع كثيرا هذا وقع كثيرا الواجب ان إن هو يغلق جواله هو ليألا يختبى حمامهم. نعم. صلى الله الوالد يقول السائل إن قضت الصلاة ولحقت في جماعة أخرى وصليت معهم وتبين. نعم. يقول صلى الله عليكم إن قضت الصلاة ولحقت بجماعة أخرى وصليت معهم وتبين لي أن الإمام مسبل الثوب، فماذا أعمل؟ ما تعمل شيء صلاتك صحيحه ان شاء الله وهذا مسلم وكونه مسبل الثوب يحتمل انه جاهل ولا يدري ويحتمل انه متعمد فيكون هذا كبير من كبائر الذنوب وصلاته صحيحه وصلاه من خلفه صحيحه لانه مسلم نعم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد